فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأجل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال لاهلهم كوس انني انست نار لعلي اتيكم منها بخبر او جزوه من النار لعلكم تسلون فلم لما بِيَمِن شَاطِئِ وَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا لها جان ولا مدبرا ولم يعطب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضا رسو لضم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إن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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما